قال كذلك اتتك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن ب آ ي ا ت ربه ّ ولعذاب ا ل آ خ ر ه اشد وابقى